إن ا ل موسوعه ن النابلسي ل ل ع ل م الاسلاميه ر ع ك م ف أ ن ب ئ م ن ا ب ا ل ل ه ف إ ذ ا ب ل س ي في ا ل ل ه ج ع ل فتنة الاسلاميه ن كعذاب ل ه ف إ ذ أ في ا ل ل جعل 「私の名前は私の名前は私の名前は私の名前は私の名前は私の名前は私の名前は私 م 名 ن は私の名前は私 ي 名前は私の名前は私の名前 م 私の名前は私の名前は 「私の名前は私の و ل ي ح م ل أثقالهم ن و أ ث ق ا ل ا م ع أ ث ه النابلسي للعلوم ا ل ق ي ا م ة ع م ا كانوا ي ف ت ر و ن ل ف ي الدكتور م م ا